ما نصيحتكم لمن يترك السحور وهل هناك وقت معين للسحور السحور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكلة بركة وفي رواية كله بركة وقال سحروا فإن في السحور بركة ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء اليوم كثير من الناس يفطر ثم يأكل بعد العشاء ثم يأكل في منتصف الليل ثم ينام ولا يتسحر هذا جاز وليس حراما لكنه فاته خير عظيم خير عظيم وهو السحور النبي صلى الله عليه وسلم فسحروا فإن في السحور بركة ولذلك لما تسحر النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحد الصحابة كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته قال على قدر خمسين آية يعني بالتقريب ممكن نقول قبل أذان الفجر بنحو نصف ساعة أو ساعة لربع فينبغي عدم إهمال هذه السنة المهمة لأنها بركة و... وتجعل الإنسان نشيطا في الصوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم